بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتحد ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا يَتَخَرَّمُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَشْعُرُونَ لَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا من هَٰذَا إِلَّا احْتِفَارٌ بَاطِلٌ ۚ يَهْدِي عَلَيْهِ مَا يَأْذُونُهُ عُذْرًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ افْتَتَحَهَا فَيَتُمَّ عَلَيْهِ اقْرَأْتُهُ وَأَصِينَا ۖ وَالْأَنْجَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الشَّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا انظر كيف ضلوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء تجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قشورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْفُلْدِ الَّتِي يُعِدُ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ صَالِبِينَ كَانَ عَلَى رَبِّ تَوَاعَدَ مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَبْغَلُتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءَ أَنْهُمْ أَلْلُ شَبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نشوا الذكر وكانوا قوما مبورا وقد فذفوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نرف عذابا كبيرة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعضهم فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ربنا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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مطيلا ويوم تشقق السماء في الغمال منزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وفان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي حدوا من المرمين وكثاب ربك هاديا ونصيرا وقال الرسول يا ربي إن كوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين متفى ربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فهادة ورتلناه ترتينا لا يأتونك بمثل إلا جئناك من شق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون لا وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أصاه فارون وزيرا فقلنا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغردناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وآدم وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل أن ضربنا له الأمثال وكل أن تفرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمترت مطر السويا فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون شورا وإذا رعوك إن يتخذونك إلا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضينا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظْلَمُ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ كَانَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْمَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ وَهُمْ أَضَلُّ سبيلاً.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 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ ما مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُخْرِجُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَقَدْ شَرَّفْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادين كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عثم فراته هذا ملح مجاج وجعل بينهما برزقا وفجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا كان ربك كبيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفرهم ولا يدرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مدشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 تبارك الذي جعل في السماء هروجا وجعل فيها سراجا طمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وانهار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان راما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يمتروا وكان بين ذلك قراما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يلمون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما وضاعف له العذاب يوم البيامة ويخلد فيه مفعنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله يمروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا بقرة أعين واجعلنا للمتقين إبابا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقالدين فيها حسنة مستقررون قاما والما ما يعبع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون رزاما